I'm going to والعالم جبان والعالم جبان Ale nie zawsze mi nie ma po nim. Nie wiem, dlaczego nie ma w nim miłości. Nie wiem, dlaczego nie ma w nim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 Współpracujemy z jeszcze nie wolą ani jednej minuty życia. Ośmieluj się, odniewuj, w سيروا منك نحور يا مجنون من نحور يا مجنون من نحور يا مجنون من نحور يا مجنون من نحور يا مجنون جعل محبته شرطا للميمان ما جعل الله سهلت ريزا للميمان الله من ملك ما تشميل وكليه الله من ملك الشمد ما تشميل żeżem żeżem, kwadratyczne, żem żem, żem żem, żem żem, żem żem, żem żem, żem żem, żem żem, żem żem, żem żem, żem żem, الحمدلله وانت من عدن ولا اثم اللهم to الحمد jest prawda? Czy بعض jest اللهم Czy على نبينا محمد Czy to jest prawda? Czy to jest prawda? Czy وليف صاحك دليل وضينا النار الظليل اللهم صلي على نبينا محمد يا العقل وحكمنا اللهم على نبينا محمد Choćbyś oświat, kto jest w stanie zniszczyć, kto jest w stanie zniszczyć, kto jest w stanie zniszczyć, kto jest w stanie zniszczyć, kto jest Co do ciebie sławię, za to, اللهم صل على نبينا محمد على محمد صل على محمد صل صل على نبينا محمد a strong a يا حامل منك الخفاء نزلت عليها احكام نزر يوم تدور Możebiło, możebiło, iż on Witam serdecznie serdecznie witam احد في تصاحك ومحسن بيه الامة ومحسن بيه الامة الله من نزارك عليك وعلى آله وصحبه ومن يتدى بهده الله نشفر لا خسر الله اللهم نشهر لا تشهر اللهم نشهر لا تشهر مائد وادعني روينا من كنفر وأحرمنا على صنعه وأمتنا على جنب ولا تشهر لا تشهر على ściana, w której nam się żyje, w której nam nie żyje, żyje tylko wobec niej. A wobec niej, Nie wiem, nie wiem, co się stało. Nie wiem, co się stało, nie wiem, co Nie nie Nie nie Nie nie Nie nie Nie nie Nie nie Nie nie Nie nie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 no, ja nie, Driver. nie, nie, no, no, no, no, nie chcę już wspominać. Ostatni raz dla ciebie, ojciec. Ojciec, ojciec, ojciec, ojciec, ojciec, ojciec, ojciec, ojciec, ojciec, ojciec, ojciec, وشهد رمضان مصام أظهر من وتصدقوا بإيمان وكمروا وقلوا المسجد وعمر وعرفوا الشرق وما صروا وفاهم الشيطان Ja nie chcę, nie mogę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, نوعك لرضيه مأخي وممن سعدتني ديجة مجمدين ومن من داعب السبس والإخلاص من حملها يا من علمها نتصدق الذي تجد لك سواد Ya mun minna qulhu irsalna lakum wa يا دائما اللهم اجعلنا على صلاه الهادائمين والارشاد من امتهم وفيهم الراحلين والاوثان الرحافهين اللهم وضعني الصلاة راحة من أبداننا وأمانا من أرواحنا وشفينة في إدرنا ومجاة في ونجاة في يا مجيب الدعاء يا مجيب الدعاء يا مجيب الوجه تقبل من الله زكاة ما بالصدق, بالصدق وجعلنا نورا مظل ولا ولا تبعلكنا قبيبا او منا من او ازم او بلاء ودعنا شسنا لنا من الغل والغلاء من دينا يا من دينا الزمكات من لتحرك الحاجدات وأغلق لشبابنا أبواب الهوى والشهوات وأغلق لشبابنا أبواب الهوى والشهوات وأعبد أبصارا من والمحرمات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 Wiem, że nie mogę, nie wiem, nie wiem, nie وشياء كحياء إثمان بن عقلان ونسألت المسلم الذي ومشكل من فرؤان ونسألت جمال العليم والويت مر والشام ونعرض بسم الله الحديث ودور ومن الأمان وظهور الشمطان co nie jest w الخائد الجيران ومن صدور فينا أشباب وأضرام سما بك من قصر والكسير إلى المسيام والله تجعل كل ميدنا برضا لأحد أو شماء واجعل بنا أبنا ذاك أرسال يا من ماء السماء وادع لنا يا فينا <تصفيق> الامن والدول خاضا وتقبل من مضخعتنا للحباب واجعل شناك ناسا مبتن ويقوم الشناد سؤاتنا في اخلافنا لشسنة والبياد وحينا على حسم الدولة والحباب وتقبل من من الواسطين من المحيدين ومن العجائز من سرّات الآباء ومن دور الآباء ومن دور العذراء ومن عين الصالح ومن النجم والرحمه ومن النجم والحصنا نعيذ بك يا łodziego من سوء التوحيد ومن الدين ومن والحرير ومن ومن كل نجل معين ومن نجل شميل من عذاب الحريق وكل يوم رضا الشر الزثين ومن المسيء النبي ذنيدنا مدينين وارزقنا صينا مكاين في حلمين وارزقنا اعلى حلمين يا يا ارسمر واشمين يا اللهم وحد لنا دعوة الظاهر ولنما ما في الماضي والحاضر واجعلنا لنا في سير الزاهر فجع في سير وليد والشناد وجمع شنّى الأمة وجمع شنّى الأمة وجمع شنّى الأمة جبار وعليك يا ربنا بكل جبار غادر يا الله يا نتي برداء يا سميع العطاء أعود بك يا ربنا من ششة مردعنا الجاء الأنزلاء ومن ذلك يتبعنا جميعا بشطاء ومن روحة يتبعنا مدى الألعناء ومن شرطة يتبعنا من من دور ومن لعيم بعد من حزاب والجزاء ومن مصر مربع من الغرير والكبريا ونعود بك من جسوة علما وعزاوة صفها من من نكر الشيطاء وعلى ومن حقوق الاباء ومن حقوق الاباء وفتنك الاباء ومن ثلث الام والإيمان ومن ثلث من من يا حبك وحب منى فداه الانبياء كن شمس الشمس الزمانينا فتشان قلبا مننا كل أرد أن من السماء سماء عليه ملائكه السماء سماء نسألت قبود السماء أهل الغربة والزماء اللهم ارحم فينا اهل الغربة والزماء اللهم ارحم فينا اهل الغربة والزماء nie chcę inaczej, nie chcę inaczej, nie Mnóstwo ziemskich, mnóstwo ziemskich, mnóstwo ziemskich, mnóstwo ziemskich, mnóstwo ziemskich, mnóstwo Niemysliłem, że من będę żywona. Wojna, wojna, wojna. Co jest naszym dowodem? Co jest naszym يا nie, o يا رب Powlęgnąć w tym kierunku, który jest najważniejszy dla nas, bo w tym momencie w tym momencie w w Wzywam w mętana, aż w mętana, aż w mętana, aż w mętana, علينا يا خيرا تاتشي يا خيرا تاتشي يا خيرا تاتشي اللهم نتشلنا من الله لنا من الخير ودهابا وزيء لنا في قلب الاسبابا وأجل عنا المصاحب والشجاب تدعنا من أحمد في الإسلام. ومن خير الامان السلطة من الخير واخر سنها ومن العافي من ومن الشعارة الرحلانة Realna się worship Scroll Zmariusz Yo na t Greek Yo na t Judicach Yo na tLOF El ak Terry Tomao El <سؤال> الله النزال الجراح والالاما الله والحمد لله على قصاما يكاما ارادوا ولا سلاما يريد من اممها سلاما وشفت الدماء وحرقوا الخيام فاعصم الله المحالما والسال فاعصم الله من سالبا وهي القوم الخور الذي وعدا للنصر من الينا وعد للنصر من من الينا ارفع أحد يائنا إلا أحساب يا رب يا رب اللهم أنكد الفدس والأقصاب اللهم أنكد الفدس والأقصاب اللهم أنكد الفدس واعبدوا شمال الشمس يا كبير ومتعاد. يا شديد يا شديد يا شديد Błysk na słońcu, bluzka na wietrze, błysk na słońcu, bluzka na wietrze. Wiosna, ja meryka nie sądzi Ja meryka nie sądzi Ja nie الله الله على لا ذهب واجعلت ما الله وجعلت للقد الخل لي وجعلت لها جسر في ليل من وجعلت لها Rozumiem, że nam w Ostatnia, ostatnia, niech wstanie, niech wstanie, ostatnia, ostatnia, niech وللشك اللهم على اللهم على الشك هم لك المثلاث من البرحام من, الأحوال من الأحوال. واصرف عنا الكوب الجبان، أرسل فاننا بروض الجبان، أرسل من من وانصرنا من الكرام Mój syno, mój syno, mój syno, mój syno, mój syno, The can be to